قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أجراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون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 الرَبِّهِ فَقُل إَّ مَغَيْب للِللهِ فَ تَظِرُ فَ تَظِرُ إِ مَعَكُم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 فَلَمَّا مَاءَ جَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها أمرنا اتاها امرنا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 قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين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 وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَانَ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 فمن اهتد فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَنْ وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين